Yeah. Yeah, I know. Mean Løsna min naamina narya ya kareem يا من هو في قوتك يا من هو في علوه طريق. يا من هو في القربه يا من هو في يا من هو في شرفه العزيب هم يغني يا سارك باسمك يا كافي <تصفيق> يا شافي يا غافي يا غافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا من يا من كل شيء يريد لنا يا من كل شيء خائفٌ يا من كل شيء قائم يا من كل شيء صيغ لنا يا من كل شيء